بِاللَّهِ اللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا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 فاتقوا الله ما استطعتم وسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيراً لأنفسكم وَمَن يُقْشِحَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُوَ الْمُفْلِحُ إِن تُقْرِضُنَّ اللَّهَ قَلْبًا حَسَنًا يُضَاعِفُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ